وَهَلْ وهل حَدِيثُ حديث موسى 110. إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا 111. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجذ على النار هدى 112. فلما أتاها نودي يا موسى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 111. وحلو من لساني يفقه قولي 112. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري 114. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى 113. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى 114. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل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 فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن 125. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 126. فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من القى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 111. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 113. ما في يمينك تلقف ما صنعوا 114. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان اذن لكم ان انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل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 111 إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى انه إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من القوم فقدثناها فكذلك القسامري 111. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي 112. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول نامسا وَإِنَّ لَكَ لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا ثُمَّ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما 112. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 123. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى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 لَقَالُوا لقالوا ربنا لولا أرسلت رَسُولًا رسولا فنتبع مِنْ من قبل نَذِلَّ نذل ونخزى 112. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من السَّوِيِّ الصراط السوي ومن اهتدى